وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعَذَابِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ بَنِينَاتٌ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الْحَقِّ لَمَّا جَاءَهَا أَمْ هَذَا فِخْرٌ مُبِينٌ أَن يَقُولُوا افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ اسْتَكْرَهِتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا وحا الى وما انا الا نذير مبين قل ارعيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن والحكرتم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 وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِكِتَابٍ عَرَبِيٍّ لِتُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ